واعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للأكلين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 مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين. 119. وإلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون 111. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء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 رقم <تصفيق>